119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألم نشرح لك صدرك 111. ورضعنا عنك وزرك 112. الذي أنقض ظهرك 113. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 111. وطور سينين وهذا البلد الأمين 113. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 114. ثم رددناه أسفل سافلين 115. الذين آمنوا وعملوا 113. فلهم أجر غير ممنون 114. فما يكذبك بعد بالدين 115. أليس الله بأحكم الحاكمين 116. بسم الله الرحمن الرحيم 117. اقرأ باسم ربك الذي خلق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 114. أرآه استغنا 115. إن إلى ربك الرجع 116. أرأيت الذي ينهى 117. عبدا إذا صلى 118. أرأيت إن كان على الهدى 119. أو أمر بالتقوى أَوَئِتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يُعَنَّ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا وما أدراك ما ليلة القدر 113. ليلة مِنْ خير من ألف شهر 114. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل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 وَنُزِّلَ مِنَ اللَّهِ يَسْطُرُ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 118. أولئك هم خير البرية 119. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن, جنات عدن تجري من تحت 119. وردها الأنهار قالدين فيها أبدا 110. رضي الله عنهم ورضوا عنه 111. ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا 111. إن الإنسان لربه لكنود 112. وإنه على ذلك لشهيد 113. وإنه لحب الخير لشديد 114. أفلا يعلم إذا ما في الكبور 110. وحصل ما في الصدور 111. إن ربهم بهم يومئذ لخبير